ستة من ستاشر أو من خمسة عشر. أي كنا صلت الفجر اليوم في وقته؟ نحن نسأل أي كنا صلت الفجر اليوم في وقته؟ لم يج. ثمانية عفوا. أخشى أن أصبح فيه هناك مشكلة في في حضور الناس. يعني حتى برضو المرة اللي فاتت يعني الحضور كان. ضعيفا جدا حضور كان ضعيف جدا في المرة اللي فاتت ويعني أتمنى ان الأخوات المشرفات يعني يبحثنا هذا الأمر أتمنى الأخوات المشرفات إن شاء الله بإذن الله يبحثنا هذا الأمر ويوفن ويوفن ويوفن لماذا حضور المرة الحضور ال الثالث كان ضعيفا إلى هذه الدرجة ثم نحن اليوم حتى الآن لم يكتمل نصف الفكرة. أتمنى جزاك الله خيرا أتمنى أن يعني كل كل أختهم شوفت مجموعة. أتمنى إن هي, إن هي يعني تبحث لنا مسألة غياب الأخوات. يعني حتى في مجموعة لم يحضر منها إلا واحدة فقط. قائدة المجموعة ففقط اللي حضرت. وده أمر يعني يقلق. هذا أمر يقلق. <تصفيق> ايه برضه اليوم العدد ضعيف اليوم العدد ضعيف اتمنى ان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان الاخوات النفسيه في المجموعات الخاصة يكون في تواصل مع مع مجموعات مع الاخوات اللي معاهم في المجموعات ويعرفونا ايه المشكله اللي عندهم ويعرفونا إيه المشكلة اللي عندهم هالمشكلة الموعد هالمشكلة يعني بعضهم ما أعرفوش يدخلوا الظروف. طيب هو يعني أتمنى إني برضه توافقونا بال يعني بالأشياء دي يعني لو بيدنا حل إني نقدر نوصل إن شاء الله. الحمد لله والسلام السنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا المرة اللي فاتت في ايه؟ المرة اللي فاتت كانت درس عن ايه؟ او تكلمنا عن اي نوع من انواع الاوراد عن الذكر عن الذكر جزاكم الله خيره حد ذكرنا كده سريعا سريعا بفضل الذكر بما قلنا نفسكم المرة الماضية في فضل الذكر تذكروني اذكركم جميل جدا سبق المفردون ها ثم ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم وايضا ما جرس قوم يذكرون الله ما قعد لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم المستاكين وذكرهم الله في من عنده تمام وأيضا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 سبعة من الظلم الله في ظل أحسنتي أحسنتي سبعة من الظلم الله في ظل يومن ظل إلى ظله وفيها ورجل ذكر الله خاليا ففضف عيناه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وآدرة عظيما جميل جدا تعالوا المهاردة نبدأ درس المهاردة بهذا الحديث اللي يعني أنا من من أجمل الحديث ومن أمتع الحديث اللي يعني ااا يعني اللي ما زلت إلى الآن ااا بحب هذا حل جدا ودائما ما أذكره في حتى في أي شيء في أي عمل إحنا بنعمله لإن كل الأعمال زي ما احنا اتفقنا مرة اللي فاتت إن القرآن داخل في الذكر يعني كل فضل إحنا بنقوله في الذكر فهو يعود أيضا على القرآن إن الصلاة في حد ذاتها ذكر إن طلب العلم وأعديتك دلوقتي, دلوقتي يا أخي وعديك دلوقتي يا أخي أعديك في حد ذكر إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا. لله سيارة فضلا. يطوفون في الطرق، يلتمسون أو يتتبع أهل الذكر. بدوره على آل الذكر.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 أول ما يلاقوا ناس اعزلت الله عز وجل ناس ما جايبين المصاحف وقاعدين يقروا القران ناس اجتمعت على تفسير كتاب الله عز وجل ناس اجتمعت على تجويد كتاب الله عز وجل وتجويد قراءه كتاب الله عز ناس اجتمعت على الدعوه لله عز ناس على العمل في ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا وجد قوم يذكرون الله تنادوا تنادوا ده يعني يعني تفاعلو كده ان هو ايه مبسوط قوي هلوموا إلى هلوموا إلى وفي رواية هلوموا إلى, اللي عليها اللي كانت هلوموا إلى حاجتكم فقعدوا إلى حاجتكم وفي وخطtails بيشهم لدفع بغياتكم فالنصاق اللي انتوا sa Bar عليها فَ Get اللي كانت Isqang By Gospel At? فَ Israelites, فَ Get um, faedal b Eliyaj or bi ifange. وهو · ب名字 weil waves 11- Außerdem, få gi ok, picked up它的 own them to the world. عشان كده يقولك أو يقولك إن اللي اللي المفروضة نحن مبنون جلسة أو حلقة مثلاً في المسجد أو في بيت أو في مكان ما إن إحنا نتحلل يعني هنا تحلق يعني نعملها دائرة, دائرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ب إنه فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء دينيا يحفونهم بأجنحتهم يعني شوف منظر الحنان اللي اللي في الكلمة فيحفونهم بأجنحتهم أنت يعني دائما ما كنت حتى أقول للأخوة في الدروس أنت متخيل وأنت قاعد دلوقتي إني في ملك واقف وردهرك متخيل ان في ملك فارش جناحاته الاثنين وواخذه في خضمك أنت متخيل هذا المنظر متخيل أخوك هذا المنظر وأنت أعد كذا مع ابنك وبنتك أو متخيل أنت أعد مع أختك أو مع زميلتك في الدراسة أو أعد مع الناس كذا المصحف وأنت أنت متخيل هذا المنظر إني في ملايك حوالين منك فردين جناح حسن كده يحفونه يحفونه باجنحتهم لا مش كده كمان ده يحفنون بأجنحتهم الى السماء الدنيا يتراكبون فوق بعضهم البعض يفضلوا يركبوا فوق بعض كده باجنحتهم حتى يبلغون عنان السماء الدنيا وفي بعض الروايات عند الإمام أحمد حتى يبلغوا العرش روايات عند ابن ماجد حتى يبلغوا العرش بيتنادى الحسن حتى يبلغوا العرش فإذا تفرقوا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 لم يروا الله عز وجل. قال فيقول الله عز وجل الله شوف ركز مع كلمة دي وكيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أسد لك عباده اه لو شفنا الله عز وجل تخيلي لو شفنا الله عز كده ايه اللي هيحصل لنا إيه اللي هيحصل اللي هيحصل لو شفت الله عز هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول الملائكه وهو اعلم سبحانه وتعالى وهو أعلم منهم منهم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 الأخت اللي مش قادرة تقعد تقول 20 طبعا على النبي يعني ستكسر من ذلك إلى المئات الأخ اللي مش قادر يقرأ ربعين قرآن سيكسر من ذلك إلى أجزاء وهكذا كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأثر لك تسبيحا كانوا ينشطوا كانوا يشتغلوا بطاقة قوية جدا جدا جدا أكثر من اللي هم كانوا بيعملوها مع أن هم نزلين عليهم هم عادين في وقت يسكنوا الله, يسكنوا الله عز وجل ويسبحون الله ويقدرون الله ويحمدون الله ويمجدون الله ومع ذلك الملائكة يقولون كانوا أشد كانوا أشد لك عبادة كانوا أشد لك تمجيدا كانوا أكثر لك تسبيحا الله أكبر قال يقول الله عز وجل ثم يسألوني بيسألوا يعوزن بيعملوا كده ليه إيه اللي خلها تقوم الصبح بعد ما صلت الفجر وقعدت تقول الأذكار الصباح وبعد أو عند المغرب قعدت صلاة المغرب وقعدت الأذكار المساء و ليه عمل الكلام ده ليه أعد مسك المصحف وبتقرأ ورد القرآن ليه أعد حضرة النهارضة في الدرس ليه لي كلام ده ليه راح تفعل درس في المسجد ليه شغلت الدرس اللي مطلوب مننا إن ياتسمعوا ليه كلام ده بي على إيه؟ قال ق قال... قال الله رسول الله, صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة يسألونك الجنة هم رب يبي يعملوا كذا عوضين الجنة هم بيعملوا كذا رب يرجون جنتك بيتمنوا إن هم إن رب إن إنك رب ترضى عنهم ماذا وذكره قال فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ وما شافوا الجنة يا اللي يا اللي بتقرأوا قرآن اللي تعملوا مكذولة من وها وأنا. قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها ما شوفواش. قال فيقول الله عز وجل فكيف لو أنهم رأوا رأوها؟ فكيف لو أنهم رأوها؟ قال فيقولون لو أنهم رأوها لو شفت الجنة لو شفت قصور الجنة لو شفت أكل الجنة لو شفت مراكب الجنة.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 هي تنسك فيها جدا هذه الجنة اللي ربما يعني قد يكون سهل منالها آآ آآ يعني سبحان الله سبحانه نحن دلوقتي في الحديث الحمد لله تملأ الميزان يعني تملأ الميزان مين اللي, اللي لا يكثر من هذا اللي اللي اللي من هذا الذكر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ثقيلتان هتأل ميزانك, هتأل ميزانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم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 بأحيانًا لما الواحد بيبقى كسلان في العبادة لأن فعلًا بتدفعه على الحرص على الجنة، بتدفعه للطلب الجنة، بتدفعه للرغبة في الجنة. اسمع عن اسمع عن الجنة يا أختي. هذه كده درس ولاكت وطيب ولا آيات الجنة حتى في القرآن اسمعوا عن الجنة كثير ودائمًا خلي منك الحاجات اللي بتلمس في قلبك، الحاجات اللي أنت تتصارف عنا بيعلمك لما, تل... لما تسمعيها وأكثير من سماعها اسمع عن الجنة كثير. اسمعي من دوم من دوم من دوم الشيخ طلع من من أهل العلم طبعًا يعني. كلام يعني جو قلب الانتباه فعلا شافوا النار اللي خايفين منها دي اللي هم يعني عاوزين يهربوا منها اللي مخلياهم قاعدين ماسكين المصاحف وبدماغهم اتفقت ويعيني قامت من الفجر تطبخ واكلت الاولاد ونزلتهم من دراسة وبعدين جي زوجها من الشغل، أعدت لما لحد العصر وبعدين بدأت نظف البيت مرة أخرى وبعدين أعدت مع الأولاد بعد المغرب ولا بعد العشاء تذاكر لهم وتعمل لهم وبعد الدنيا دي كلها أطلعها جايب المصحف وخلاص دي بعد يوم شاق جدا والمفروض إني تصحى كمان الفجر اللي جاي عاوزة تنام لا خلاص لا أطلعها جايب المصحف وأعد تقرأ القرآن ليه بتمسك المصحف وتقرأ القرآن لأنها خايفة من النار عندها ده حتى لو تعبانة جداً هتمسك المصفح وتقرأ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 قال يقولون لو رأوها كانوا أشد, فرار أشد منها فرارا وأشد لها مخافة كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال لو شفتوا النار وعذاب النار قالوا سمعنا الآيات اللي تتكلم عن وصف النار وأنواع العذاب في النار قالوا سمعنا كلام ده بقلوبنا فعلا استحضرناه قالوا سمعتي عن النار وعن عن وصف النار وعن العذاب اللي في النار وعن الجحيم اللي بيشوفه الناس في النار كانوا أشد منها فرارا كان يعني كان يقال إن كان سفّان استعري كان احيانا يبول الدم. كان يبول الدم. فيسألون لماذا ليه لي لي وصل هذه الحالة؟ فزأوا بالصبي يعني يداوي. فقال هذا رجل بلغ به الخوف هذا خبر رجل بقى خلاص وصل لدرجة يبول الدم. لدرجة أنه يقول دم هذا إذا كان كان يعني له هذا إذا ذكر النار أو إذا ذكر الله عز وجل عموما، فكان يعني النار ضرب بيشغل الناس كانوا أشد منها فرارا وأشد لها ما مخ... كانوا هنخفوا أكثر من كذن من إن أنت خايفة من النار وأنت تحتاج لست خايفة أكثر من سماع النار أكثر وأكثر عشان أنت محتاجة لسه خايفة كمان أنت محتاجة جلسات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 احنا بنجمع الاحاديث وبندخل الروايات في بعضها يعني هتلاقوا بعض الكلمات زيادة كده ده احنا بنبقى ايه دماجنا بنبقى دماجنا المفضات الزيادة او الجمل الزائدة الصحيحة ان شاء الله في على بعضها قالوا ويستغفرونك قال فيقولوا فاشفدكم اني قد غفرت لهم يستغفرونك يعني برضو قاعدين هنا يعني يا رب سايبين للدنيا وسايبين الموت وسايبين كل حاجة قد تقول او الشهوات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 أنا كل ذنب عندي قد يغفر الله ويشهد الملائكة على أنهم بجلسة الذكر جلسة الذكر بس الله تشبه عد وجل وتكبره وتحمده وتمجده فأشهدكم أني قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما تجاروا الله أكبر الله أكبر فأعطيتهم ما سألوا كانوا يسألوا إيه إيه يسألون الجنة وأجرتهم مما استجروا كانوا من إيه من النار إلا يشهد الملائكة على هذا يشهد الملائكة على أنه أعطاهم ما سألوا أي الجنة ذا كل في جلسة ذكر وأجرتهم مما استجروا الصدمة بقى تعال نشوف ال الحديث قال يقول ملك من الملائكة رب فيهم فلان عبد الخطا ليس منهم يا رب إذا فيهم واحد كده اخطاء رجل يعني اهل الديانة ويعني برواية إن مرة فجالة معادي انتوا تعملون على مطرسات او فيك انها لحدة من خلط اعته رب داعي قصفه ذا دا اللي غفرت لا يشقى لهم جليل لا يشقى بهم جليل والحمد لله تمنق الميزان والله كل مرة يا جماعة اتمنى كده الاخوات ثم حطها قدام منها كتبها كده كتب بايديها ولا تطبعها ثم نحطها قدام منها في مطبخها ولا حطها قدام منها في مكتبتها ولا قدام منها في الاجنده اللي رايحه ولا قدام في الحمد لله يتملى الميزان يتملى الميزان كده ثاني الحمد لله ثاني لسانك ليه ما بيشتغلش ليه ما بيشتغلش مع ربنا الحمد لله يتملى الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملئان وقو في, في رواية يعني الله أكبر سبحان الله الحمد لله تملئ ما بين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كلمتان خفيفتان على اللسان فقير ميزان خلي بقى من الحتة اللي جاي دين الحتة دي, دي خطيرة جدا حبيبتان إلى الرحمن حبيب تاني الى الرحمن ايه? ايه هم جميتين دول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد الله اكبر اللي ما بيتكلفات السلام عليكم فيقول رسول الله... الله صلى الله عليه وسلم حبيب تاني الى الرحمن حبيب تاني الى الرحمن يا جماعة لو مثلا يعني يعني زوج وزوجة بيحبوا بعض مثلا الاثنين اللي بيحبوا بعض دول يعني بيتجملو لبعض بما يحبه بما طرف تاني بما طرف تاني بيحبه يعني سبحان الله اللي بيحب ربنا اللي بيحب ربنا فعلا سيتجملو لله بما يحبه الله سيتجملو لله بما يحبه الله حبيب تاني للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ايه وسلم حب الكلام الى الله ولاها الى الله والله اكبر كل تسبيحة كل تكبيرة سبقة شو همع الفضائل العظيمة جدا دي يعني من الاتف في الوقت يعني اذف لكن هذه الفضائل العظيمة في ذكر من ذكر. المفصول صدقة اللي هو الصدقة ال ال المعهودة كأنها كتصدق كأنها انصت من مالك عشر جنيهات مس و بالعنص تصدقت مثلا بشيء مثلا دي صدقة ها تعادله هاي تساوي فضل الصدقة يعني الات الوقت الوقت يا بأن بنتمنى انه المتابعات ليهم تمام ده الوقت برضه اتمنى ان الحد الجاي ان شاء الله الاخوات المشرفات المجموعات برضو يبعتوا لنا تقرير عن ال عن في ال ورش او في ال الورش الخطه عاوز تقرير المره الجايه باذن الله عن الورش الخطه احنا يعتبر دائتي تقريبا النهاردة <سؤال> يعتبر كده خدنا يعني دخلنا في نص الترم <سؤال> خلاص يعني يعتبر النهاردة <سؤال> نص الترم يعني ده اللي فات ان شاء الله بإذن الله حاضر هتكتبي تم الاختبات اخبراتهم المؤمنين هتكتبوا بنات المسؤول الغياب واللي سمعوا بعد رغم الغياب تمام كده البحث اللي احنا طلبناه المره اللي فاتت طلبناه خوات المره اللي فاتت اللي هو كان تلخيص فصل واموكم ااا ان تذكروه ااا الله خير ان الاخت ياسمين مجدي والاخت توبه طريقي والاخت ام مصعب والاخت افناء سعد ااا يعني هؤلاء فقط اللواتي أرسلنا إلينا للرحلات هن يعني أن الله عز وجل أن يكافئهم بما يستحق يستحق بما يستحق وإن شاء الله بإذن الله إحنا سنكافئهم أيضا للأخوات الأربع دول وأنا أظن إنه في حد آخر في سبيل الله طيب هراجع مرة أخرى والأخوات الأربع دول إن شاء الله بإذن الله سيقول لهم برقة تمام زائدة جدًا جدا جدا يرجعني. ما شاء الله يعني أه أه جميلة. الله إن شاء الله الواجب المرة دي أخرى مرة أخرى هنجد الناس مهلا مرة أخرى لتدارس فاضوا أمركم أن تذكروا مرة أخرى. آه أه إن شاء الله بإذن الله يسلم للأخوات يوم السبت. إن شاء الله بإذن الله يسلم للأخوات يوم السبت بإذن الله حنوت عاد. ممكن فرصة لتماعي دروس الشيحنة السابقة ان شاء الله بإذن الله سيكون في في حاجة زي كده ان شاء الله قريب يبقى كده الواجب بتاعنا ان شاء الله اللي الفصل وأمركم أن تذكروا مراجعة مرة أخرى يعني قد قد يكون هناك المرة القادمة بإذن الله شوفت امتحان على الثلاث كلامات ثلاثة حاجات اللي إحنا خدناهم المرة اللي فاتت الذكر القرآن بس والصلاة والذكر قادم الله أعلم يعني ده شيء من تفاصيل السنة متابعة الأوراد إلى حد ما يعني في ما شاء الله إلى حد ما كويس لكن برضو ماذا بس بتعملها كده بس إلى حين في أخوات ما في أوراضنا الحضور للأسف زي ما قلنا الحضور كان اللي سيء اللي المرة لفاتت وإلى حد ما دي برضو يعني هو بدأ يزيد آه حتى آه آه 28 قدامي أولا لكن آه أنا أتمنى أن يكون الحضور أقوى من كده أتمنى يكون يكون هناك من كده لأن إذا احنا اتفقنا من الأول احنا اتفقنا من الأول من المادة يعني يعني بترفع الناس بيقع بيقع زينا مثلا شوف مستخدم هنا مثلا ايه بين الناس ده باب ان الاقوياء اللي حتى اللي عندها مشكله في النت ان ان هي مثلا تتابع تتابع الدرس لو يعني مش... ما سمعتش الدرس تسمع مرة اخرى لو في ارسال التقارير اتمنى ان يعني ايه نوجد حلول للموضوع ده وانا قلت من الاول طبعًا في مواقع يعني, بيجب يعني تعالوا نحط حلول غير موضوع ال ال يعني, يعني تواصل آخر غير اللي اللي درس اللي بينا أو التواصل التواصل ربنا بارك فيكم نختم بالدعاء أوه. هنا مثلا الله مفر لنا خلاص لاحظتوا اختلافه هو هنا في الفوتوشوب ده اختار لون بردو بس يكون خفيف شوية وليكن مثلا اللون انا قادراتكم الماضيين حققوا علاقة عليه وسامر بنشديد واشرف على تحقيق فيه فيه الشيخ مصطفى العدو مش عارف مثلا هل بص انت الصح اللي انت تعمالها طبعا ببنجي